اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا هذا هو الدرس السابع والستون من شرح الكتاب شذى العرف في فن الصرف قال المؤلف رحمه الله واعلم أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها قال فإن كان ثاني لسمي المصغر لينا منقلبا عن غيره يرد الى من عنه طبعا يا شيخنا حرف اللين المقصود بيه يعني ياء ساكنه قبلها فتحه او واو ساكنه قبلها اي فتحة صح يا شيخنا فقال سواء كان واوا اللي هو حرف اللين يعني او ياء اوالته وطالما أجاب ألف يبقى إيه؟ يقصد بحروف اللين حروف المد يا مولان حروف ايه المد لأننا عندنا حروف اللين الوا والياء الساكنتان مفتوح ما قبلهم صح يا شيخنا مثل كلمة يوم أو عين أو غين فما شخنة أو كلمة ثوب فهو لما تقل سواء كان حرف اللين يعني واوا او ياء واوا منقلب ياء او الفا نحو قيمة وما تقول فيهما قويمة انتبه شيخنا قيمة اكتب افضل اعيز شيخنا صح طيب يقول كلمة قيمتي دي زمان يا سيدنا الشيخ أداقي ما أداحرف ليميلان الياء ساكنة قبل أفتح لا قيمة اسمها شيخنا قيمة قيمة خلاص وكذلك كلمة ما كلمة ما تقول فيهما قويمه <تصفيق> لاحظ هنقول <تصفيق> يا شيخنا في التصغير ادي قو طبعا المفروض يا شيخنا بنضم الحرف الاول ونفتح الثاني وناتي بياء التصغير ثالثه صح يا شيخنا قال اصلهما قومه اصلها كده قيم ما إذا الياء سيدنا دي اليادي يا مولانا الياء الساكنة دي أصلها واو أصلها يا شيخنا واو, واو. أصلها, أصلها قيم ما على وزنه سيع الله واضح طب إذا كان أصلها واو لماذا انقلبت ياء لأن ما قبلها مكسور والكسر يناسب الياء ولا يناسب الواو صح يا شيخنا فالذي جعل العرب تقليب الواو ياء الكسر الحرف الذي قبلها لأن الكسر ينسبها الياء الذي بعدها فصارت قومة صارت ايه شيخنا صارت ها لا في التصغير ما هو التصغير يرد الحرف او يرد الحرف الى اصله يعني هذه الياء اصلها واو اذا انضم بها شيخنا ضمت التصغير والفتحة فتحة التصغير والياء دي ياء التصغير فصارت قوية مه. إذا العنوان الدرس التصغير رد رد الأشياء إلى إيه إلى أصولها. هذا اللي يا في قيمة أصله واو. فالتصغير رد الحرف إلى أصله فصارت قوية مه. أظن كده واضح. طيب ما ما قل أصلها ما و هن. شوف من شكل أصله إيه ها؟ ما و ما, ما, <تصفيق> ما الذي حدث؟ تحركت الواو وفتح ما قبلها فصارت ما فصارت يا شيخنا ما لا ما هو قال أصلها ما وهن فصارت ما هن ثم قلب الهاء همزة مضبوط يا شيخنا يبقى قال أصل ما أصل يا شيخنا ما وهن على وزن فاعل تحركت الوا وفتح ما قبلها فقلبت ألف صح فصرت منها فقلب الهاء همزة فصرت منها طيب بخلاف ثاني نحو متعد فانه غير لين شوف يا شخمة متعد أدب مم ت عد عد أصله متعد يا شيخنا صحيح. متعدي اللي هو اسم منقوص يا قبلها كثرة مثل قاضي او داعي او هادي ما شاملنا قلب بخلاف ثاني متعد فانه غير لي صح يا الحرف الثاني دا شك. الحرف الثاني اللي هو التهل المفتوحه هل هو حرف لي طيب اذا لا ينطبق عليه إيه؟ ما قلناه ان تصغير رد الحرف ها الى ايه الاصليه فنقول هنقول يا شيخنا متيعد انتبه يا سيدنا الخير او ادمو متيعد ضمنا الحرف الاول فتحنا الثاني زدنا ياء التصغير فنلاحظ ان الكلمه دي لم يحصل فيها ايه قلب حرف مكان حرف او رد حرف الى اصله لماذا؟ لأن الحرف الثاني من الكلمة ليس لينا ليس لينا صح يا شخنة؟ فيصغر على متعد يصغر على يا شخنة؟ وبخلاف ثاني آدم ثاني كلمة يا شخنة؟ آدم او انتبه كده آدم هتكتبها كده آدم على وزنة يا شخنة أفعله ما شاملنا؟ آدم يلاحظ أن الألف الساكنة الثانية قلبت من جنس ما قبلها فصارت إيه؟ آدم صح مولانا؟ طيب ما الذي حدث في آدم؟ قال فإنه منقلب عن غير لين منقلب عن غير إيه؟ عن غير لين يعني قد بالحظتك هذه الألف منقلب عن غير لين يعني الالف في في في ماذا يا شيخنا كان أصلها يا شيخنا ماوه يبقى الالف فيما منقلب عن موهن يعني منقلب عن حرف لين اما الالف هنا ليست منقلب عن حرف لين يا لا ولا ياء يبقى هنا الحرف الثاني صحيح وان كان الفا لكن ليس منقلب عن حرف لين بعكس يا مولانا ها كلمة قيمة هذه الياء منقلب عن واو طيب وما هذه الالف منقلب عن واو موه صح يا شيخنا؟ لكن في كلمة آدم الحرف الثاني ده اللي هو إن كان آلف ليس لكن ليس منقلب عن حرف إيه؟ عن حرف لين صح يا مولانا؟ أظن كده واضح؟ لأنه قلت لك أصلها أأدم أصلها كده أأدم يعني الحرف الثاني همزة يا شيخنا أظن كده واضح؟ فيقلب واو كالالف الزائدة من نحو ضارب من نحو شخنا أوه. يعني هذه الألف هتقلب واو كما نفعل في الالف الزائدة يعني عندك ضارب على وزن إيه؟ يبقى الالف دي زيدة أصى ضاربة على وزن لما لنقول ضارب على وزن فاعل هذه الف زائدة الالف الزائدة عند التصوير تقلب واو اقول ضويرب اقول يا شيخنا ايه ضويرب يبقى هنا مفيش رد حرف عن اصله لا ده احنا اعتبرنا الالف دي كانها زائدة. في كما في دارب الضفه تقلب ايه فتقلب واو صح يا شيخنا هنا لا نقول رد الحرف رد ايه الى اصله لان الحرف الثاني ليس حرف لين اظن كده واضح يا شيخنا طيب والمجهوله من نحو صاب وعاد صاب يا شيخنا وعاد كلمه مجهول عن اصلها تماما مثل يا مولانا كلمه الف متى هذه الالف مجهولة يعني لا نعرف هل اصلها واو ولا اصلها لا نعرف غير مع عندك لم يقول سما من السموم دنا من الدنوم دعا من الدعوة فهمت يا شيخنا؟ سعى من السعي أظن كده واضح؟ لكن يقول الألف اللي فيه صاب مجهولة ما معنى مجهوله يعني لا يعرف أصلها وو أو ياء وكذلك في كلمة عاج سمعنا يا شيخنا؟ لا نعرف أصلها أو وو أو ياء لا نعرف أصلها صوبة ولا صايبة لا نعرف يعني لا تعرف عند العرب فكلمة ايه مجهول المجهول ده هيعامل معاملة الزايد زي ضارب اقول ضويرب واقول هنا بيض ارضي سويب واقول عويد اما تصغيرهم عيدا على عويد تعرف العيد كل عرب صغروا على عويد مع انهم من العود فشاب يعني حتى العوني يقول لك يعود عليك كلام بخير صح يا شيخنا فاصله عيد من ايه من عود صح يا شيخنا العرف صغرتها على ايه ما قالوش عويد قالوا يا شيخنا عييد مضبوط يا شيخنة مع انه ايه من العود قال ده فشاذ ده شاذ يا شيخنا صح يبقى في تصغير عيد القياس فيها نقول ايه عويد لانها من عادة يعود من عادة يا شخنة يبقى القياس أن نقول ايه يا شخنة؟ ها نقول عويد ولا نقول عويد مظبوط يا شخنة وإنما صغروها كذا الفرق بينه وبين تصغير عود عود هو واحد الأعواد يعني عارف العود؟ زي البخور كده يا شخنة صح يا مولانا؟ فالعرب سبحان الله عندهم دقة في اللغة صغروا على عويد وليس على عويد حتى لا يلتبس الأمر من, إيه؟ من عود أظن كده واضح يا شيخ، أيوة، قال دعهم إليه خوف الالتباس بالعود اللي هو أحد العواد، أظن كده واضح يا شيخ، هنأتي المثل الثاني، الوقت إنتهى واللي صير، أو كان ياء منقلبًا، منقلبة واو أو ألفًا، صليت على الرسول، ولا عليه صل وسلم، هنأتي يا شيخنا إلى المثال الثاني ده. سيدنا الشيخ عندنا كلمه موقن كلمه موقن ادي موقن يا سلام موقن موقن بالشحنه اصلها شحنه نقول فيها ميقن لا مو لا في التصيله اصغرها يعني اقول ايه مو يقن اقول كده يا مو ييقن صح يا مولانا اذا الال الواو دي اصلها ايه اصلها يا لانها من, من ايه من ايقنة صح يا شخنا فلما اقول موقن الواو ترد الى ايه شخنا الى اصلها اقول مييقن صح يا شخنا اقول ايه هنا يا سلام لحظة مرنة مو يا يبقى اصلها موكن اصلها مويقن اصلها كده يا شخص مويقن طب لماذا قلبوا اليا اواوا لمناسبة الضم لمناسبة الضم يا شيخ صح يبقى اصلها مويقن لانها من اي قنة وليست من او قنة سمعنا يا شخص يبقى هنا اليا قل ايه واو لمناسبه الضم التي قبلها طيب هذه الواو هذه الياء التي قلبت واو عند التصير ترد الى ايه الى اصلها فنقول مو ييقن كده واضح مولان طيب كلمة ناب ناب ناب اصلها نيب اصلها كده نيب أصلها يا نيب وقلنا ممكن أصلها ميقن وناب أصلها يا شخنة إيه؟ ها؟ نيب صح يا مولانا ايه اللي حصل في نيب هنقول يا مولانا ناب كده ناب اللي هي الألف هاي ناب هقولها نو يايب صح يا شخنة نو يايب هاد نو يايب نو يايبو ضمن الحرف الاول فتحنا الثاني زدنا ياء اللي هي التصوير فصارت يا شخنة ايه نونيب كده واضحة طيب ثالثا او كان همزه مقلبة ياء كذيب صح يا صحيح شخنة او كان همزه مقلبة ايه يا يعني مثل اثيبا ولا نذيب الصاذيب صح؟ يبقى كان همزة قلبت قال بيتلعي، فقالوا أي ذيب أكلاه الذيب حتى في قراءة كده شخ أكلاه الذيب ها عندنافع. عند سند نافع فأكلاه الذيب الصاحي شخنة ذي يبقى الهمزة مقلبة يا كذيب تقول فيها شخنة ها ذو يا سلام ذو أيب يبقى الهمزة ما صاح ذي صحيح ولا نا الصاح ذي الهمزة دي شخنة قلبت إلى هي في قراءة من قرا فاكله الذيب في التصوير يقال يا شيخنا ها ذو عيب صح كده يا مولانا رابعا او كان اصله حرفا صحيحا غير همزة كلمة دوني نير في دينار شوف كده ادي دينار دينار معروف الدينار صح يا مولانا قال او كان اصله حرفا صحيحا غير همزه اذا اصله دينار اصله أطلع كده اصله دي دينار ادي دينار سمعنا يا سيدنا الشيخ لاحظ دي نار قال ده منقلب عن حرف صحيح اللي هو النون بدل جمعها على دنانير صح يا شيخنا بدل بدل جمعها لان برضو الجمع يرد الحرف المحذوف الاصلي او يرد الحرف الاصلي هي ما عندكش في دينار في الجمع نقول ايه يا شيخنا ها يعني جمعتك النون في الكلمة نوني دنا نير صح يا شيخنا طيب ولذلك ترد اليا الى اصلها النون عند التصغير صح مولانا؟ مرانا مش هي اصلها اصلها كنا اصلها دينار اصلها كده دينار يعني كان في نون مشددة ونون مشددة بنونين ساكنة ومتحدك فدينار أصلها دي فقلبت النون ياء طب عند تصلنا وليه يا سلام دوني نير شوف دوني نير دو نا نا, نا نا نير يبقى تردل ايه النون ردة الياء ردة الياء الى الياه الياه الياه الياه الياه الياه الياه نون صح يا شيخنا ويجري هذا الحكم في, في التكسير الذي يتغير فيه شكل الحرف الاول يعني هذا الحكم اللي وانا اذا كان اصله حرف صحيح زنون يعني في نفس الحكم دا يجعل نفس الحكم في الجمع يعني الذي يتغير فيه شكل الحرف الاول يعني عندك موازين صح طيب كلمه ميزان اجمعها شيخنا لاحظ الحرف الاول ميل م من مكسورة الكسر دي في الجمع كان قطع موازين اذا ده جمع تكسير تغير صورة مفرده في المفرد كان الحرف الاول مكسور في الجمع طارئ ايه شخنا مفتوح صح؟ يعني في تغيير تغيير حركات مع الزيادة اللي هو موازين فقال يجري هذا الحكم في التكسير يعني في جمع التكسير الذي يتغير فيه شكل الحرف, شكل الحرف الأول عندك ميزان تقول ايه شخصنا موازين طيب وكلمة أبواب ها شوف أصلها باب صح الشخص طيب ووانياب هتقول ايه ناب بخلاف قيم وديم في الهامش يقول المحشي رحمه الله لا بد لجمع التكسير من الرد الثاني المعتلي مثل ما وجب في التصغير فالكلمات الثلاث الأول خالف شكل الحرف الأول في الجمع شكله في المفرد فرد أي حرف العلة من ميزان وباب وناب الأصليه يا شخنة فقلنا إيه مولانا نابها تقول إيه مو لا ده التصغير ايوه واخد بال وفي باب تقول ايه وفي ميزان تقول ايه ها ويزين هو صح صح يا شيخنا طيب كده انتهى المحاضره طيب